وَالثَّقَلُ الَّذِي خَلَقْتُهُ وَالْجِبِلَّاتِ الْأُولَى قُلْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُهُمْ وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ يَسُؤُونَ وَإِنْ نُظِمْ كَلِمَنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَبِعْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثر من المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّمَا لَكَ ذِكْرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بنسان عربي مبين وإنه لفي زُبُرِ الأولين أو لم يكن لهم فَمَن أيْ عَلِمَهُ لَمَّا أُنْزِلَ إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَأَقْرَأْهُمْ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ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 فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يختاجرون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء